إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لمسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين